أتلمح يا, يا, يا, يا, يا اخى الفجرا يا باعث السحرا اتلمح فتيا النور مشبوب السنا بكرا اتلمح يا اخى الفجرا جديدا يا النور مشبوب السنا بكرا اتلمح يا اخى الفجرا جديدا يا النور ادعثوا السحر اتى المحروح في النور, النور مشبوب السنة بكرا شعبي يعد الموت للأعداء والقبرا هو الشعب الذي ظلموه إن سرا, سرا وإن جهرا شعبي يعد الموت والقبراء والشعب الذين لم ينسِ رَن وإن جبران وقالوا لادٍ لما أضاعوا أرضه غدران وقالوا لادٍ لما أضاعوا أرضه غدرا يدن يا باعث الصحراء ات المحظوفات يا نور مشبوب السنا بكرى ولكن يا أخي صبرا فشعبك صبرن لم يزل نسرا يحلق في, يحلق المجد في سماء المجد يكتب بيد من نصرا ولكن يا اخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب بيد من نصرا نصرا